A'udzulillahimil Shaitan al Rajim. Baraatun min Allahi wa Rasulhi ilaladzina ahadun min al Mushrikin. Fasihu fil ardh a'rabat ashhoru wa'lamu an nukum ghairu mu'ajizillah. Wahai kamu! Kami telah memberitahu kamu bahwa kamu bukan orang yang beriman, dan Allah menghukum orang kafir. Dan ada panggilan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat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 فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فقتلوا المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم واحصوهم وقعدوا لهم كل مرصد فإذاهو أقام الصلاة وآتوا الزكاة فخلو سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام Allah ثم أبلغه ما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.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 لعلهم al Allah taqwalun kauman kathul, ai manhum wahamu bi ikrajar wasool, wahamu bi ikrajar wasool, wahum bedaukum awal marwa. Ataqshounhum, faAllah ahu ahlul ataqshu ilkum mu'minin. Qatiluhum, yudzibhum Allah baidikum,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 والله قدير بما تعملون ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النارهم خالدون انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى زكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين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 يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَرِضْوَانٌ وَجَنَّاتٌ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي هُدًى عَظِيمًا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا إن استحبوا الكفر على الإيمان وما يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون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 رسولي وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي قوم الفاسقين. لقد نصرتم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رأيتم.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 والله غفور رحيم يا أيها الذين امنوا انما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد, يقرب المسجد الحرام بعد عانه هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء inna allaha alimun hakim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 قاتلهم الله ان يفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله ام واحدا لا اله الا هو سبحانه لا اله الا هو Surah Al-Fatihah يريدون أي يطفئن نور الله بأفواههم ويأب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق بالهداوة دين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الالم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 إلا تَنْفِرُ يُعَدِّبُكُمْ عَدَادًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَيَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَظُرُوهُ شَيْءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إلَّا تَنْصَرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ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 Terima kasih kerana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 كره الله بعاتهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادواكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين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 ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون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 إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها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 قل أبي الله وآياته ورسوله كونتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا قائفة منكم نعذب قائفة نعذب قائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسياهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار رجهم ما خالدين فيها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 واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبت المصير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 ومنهم من عاهد الله لإن آتانا من فضله لنصدق لنصدق ولنكونا من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلو به بخلو به وتولوهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يومي القول uh -huh.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 قلنا رجهنا ما أشد حظا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج, فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا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 وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ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 والذين اتبعوه بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعرار منافقون ومن أهل المدينة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 وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسفس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه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 غير ام من اسس بنيانه على شفا جرف نهر فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الضالين لا يزال بنيانهم الذي بنوه يريدت في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 سبيل الله ولا يطئون موطئي يقيض الكفار ولا ينالون من عدون ليلا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عملوا صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرته ولا كبرته ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.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 فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون